بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشن دو مهربان انا فتحنا لك فتحا مبينا اي بخمبر برستي اماستر شي اش كرامان بخشيت ما باستر كوتني حداي بيا كالنيوان بخمبر صلى الله عليه وسلم قريش دا موركرا باندكاني وبيمانا لروالا دا زرري داران بو بلام هر سربرزي بويا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما تا خدا لهمو قناها كاني الرابردو عين دشت خوش ببيتو بخشينا كاني لسر التوابكاتو بتخات الراس تو دروست وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا تابو بونيوا خدا سركوتين يشيب بهي زبالات بي ب بخشيت هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم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 هميشو دوام خداي گورا زانايا بهم مشتكو دانايا لهمو كارك دا ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. أماش هم يبوؤي تا إمادارن لبيوانو لآفرتان بخاتنا وبهشت يكوا كتشندها ربار بجرد رختو ببردم كوشكو تلا ركان إذا دروات. اورئ الاجل جياني ما نريد الرهاب اويكات شو بوشي لهلو غناه كان ين خداوا دسكوتو سرفراز يشي زور غوروب اسنوره بو امدارن ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضانين بالله ظن سوء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 اوان خدا نفرینی لکردون و دو زخی بو آماده کردون آئی کسر انجامی چی یک جار سختو سامناکا ولله جنود السماوات والار و کان الله عزیزا حکیما هرچی سربازان هی لآسمان کانو زویدا هر خدا خوی خاونیانو لجر فرمانی اودان هميشه بردوام او خدايا بالا دستو دانايا انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا اما تو من روانه کردوا اي محمد كشايتو مجددرو با آقاه نربید با گروي آدمي ذات لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتقتره وتسبحه وتسبحه بكرة وأصيلا. بوأي وبا وربه أن بخداو في <تصفيق> غمباركيو. بيشتى واني إلا في غمبار بكنو. ريزي شايستي تي خويلي بغنو. تسبحاتو استي خدا بكن لبر بيانو عسراندا.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 لراستی ده هر پیمان بخ خدا ددن دستی پی روزو خدا لسر دستیانویا بپشجیری و یارمتی جا اوی پیمانکا بشچینیتو لی پاشگز ببیتو او لسر خوی کویت اوشی که پیمانکا دبات سرو پاشگز نبیتو لی خدای بالا دست عجرو و داشتی گوری پی دبخشید لآین دده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 بل كان الله بما تعملون خبيرا او عرب كوتريانيلا ريكوت نكي خديبيه بجمانو بجداريان نكر كاتيك زانيان ايوا برو غزاي خيبر درون كخدا بولين يستركو تنو دسكو كاني زنجي بيدابون دين بولاتو دالين مالو من دالمان اي ميسر قالو خري كردو كاتمان نبو بين لقلتان لبر او داوي لي خوش بون مانبوب كان للاي خدا اوي بزمان ديلين لدليان دانيا پیان بله باشه چه ده توانید بری ده سلاتی خدا بگرید اگر بیاوید زیان اکتان پی بگیه نید یا سود و قازان جکتان با پیش بیه نید خو خدا بتواوی با آگایا لکارو کرده وکان تان بل غلانتم اللین قلب الرسون والمؤمنون الى اهلیهم ابدا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَضَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا نخير، پاساو بها نكتان وانيا بلکو لراسل دا ايوه واغمان تان دا ورد اتر هر جيس پیغمبرو باورداران ناغرن وابونو کسو کاريانو تياد چن اواغمان بردنان لدرو دارون دار رازن رابو وو تسبيبو. براسی جماني خرابون نا قولاتان بردبو. ايه و هميشه هوذو تخميشي بيكلكو و من لم يؤمن بالله و رسوله، اعتدنا ل الكافرين سائر. هر كسبا و ريب خدا و بپي خمبري خدا نبيت. آيندي سام نا براسی امس زاي دو ضخمان با كافرو بباوران آماد كردو. وَلِلَّهِ ملك السماوات وَالْأَرْضِ يغفر למי يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غَفُورًا رحيم. هرشي الأسماء كانوا هيا <تصفيق> هر خدا خوي خا ونياره. لهر كسيك كاب يبيت بيتو هر بدات ألبتو وستی خداش بو پاداشت یا سزه لو پریدات پروریدا خداش هميشه بردوام لي خوش بو برحمو دلوفانا سيقول المخلفون اذا طلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لا تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسودوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلان. أوانى <تصفيق> يا أخويا نخص الدعوة وبشداريان نكرد لرئي كوتنا كده كاتيك بينيان إيوه برو وغزاي خي برد رون بو كوكرنا ويدسك كوت كان وتيان ليه ما نجرن كويل أمانت ديانويت، ويستو فرماني خدا بغورن، بان بله، ايوه وهر جيز شوين ما ناكون، تونك خداش هر واي فرمو، پيشتر هروا برياري داوا، كتشي اوان دلين، نخير، خدا ري قيل ايمن نگرتوا، بلکو ايوه حسودي ما ناكدبن، بوين نايا الله نباش داربين، خدا دا فرمويت، نخير، حسوديتان پي نابن، بلکو اوانك كميق نبيد لفرماني خدا تي ناكن، تنهى تشاويا بالروة السامانو دسكوت الدنيا يكان قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِنْ تَتَوَلَّوْ كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا أي محمد بلاي بواني كا سرپیچان کردوا لعربة بيابان نشي نکان اولا آيانده دا بانده بو جنگ لگل قومو هزيگ دا كا آزاو جنگ آورن اوسايا اند جيان يان خويا لأنجامي بيركر نوو تياروانين دا ببيت جنگ مسلمان و تسليم دبن جاگر فرمان برداربن خدا پاداشتی چاک تان پیدا بخشید بلا مگر پشت هلكن کن وكو اوساو خوة بشار نوو سر پیچی بكن سزايا چی بأش تان بو پیش دهنید ليس على الأعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الانهار ومن يَتَوَلَّ يعذبه عَذَابًا أَلِيمًا أو بجداری نكات اویک فرمان برداري خداو او پیغمبرکای ابکات دی خاطب باه کانی بهشتوا کچندهار ربار بجیر درختو کوشک کانی د دروات او کسشی ک پشت هلکات خدای غور سزای بهیش او ازاری ددات لقد رضي الله عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم بيمف السكينة عليهم وأثبههم فتحا قريبا. سو بخدا براسي خدا الرازيب واللو باورداراني کاتێک پيمانان لەگەل داابستيد لەژر رخت كدا خدا خوشي اگاداربوو بوي لە دکانان دا هية لن ياسپاشي و دسوزي، ار بای آرامی و هیمنی و آسودهی دا بزانده سر یانو پاداشتی با مجده سرکوتنی چی نزیگ دانوا. و مغانم کثیرتن یأخدونها و کان الله عزیزا حکیما. ار وحاب بلینی چندین دستکوتی زوری پیدان کل آینده دا دستیانده که ویتو وریده خدا همیشه بر دوام بالا دسته بسره خدای نن آسان داو دا نا یو دزانیت چکاتق ایمان داران سر دخات وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم وكف أيدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما خدا بريني دسكوتي زوري بيداون لا دستان دكويتو وري دغرن بلام جاري استا هر اوي بي بخشيون ماباز كاني خيبرا دستی خالتشی لیکو تا کردن، مباست قریشه که به هوی رکوت نکی حدی مسلمانان دستی بسنوا، تا ام دست کوتو سرکوت نببی تا نشانو بلگیشی بههز با ایمانداران که خداییار ویا ورو پشتیوانیانه. اروها رن مویتان بکاد با ربازی راست درست لبرو پیش بردی بانگواز دار. وأخرى لم تقدر عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. تندندس كوتيريش تان هياك استاد دستان بسردان الرؤيش تو. براستي خد خوي تاك بودس كوتان الدزانيت كبر ريوة بوتان. همي شو بردوام خداس صلاتي بسرهم مشتكد هيا. ولو قاتلكم الذين كفروا ولو الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. خو جرواني بباوربوندج إود زنجان برباب كردايا أو دشكانو هالدهاتن باشا ندوستو بيشجيرشيان ندبو سنة الله التي قد خالت من قبل. ولا تجد لسنة الله تبديلا. شكتوا هل أعطني كافرا لزنجي مسلمان ده؟ هردم برنامج يا سي خدا براستي هروابوا لزوجه. هرجز نابينيد برنامج يا سي خدا قراني بسردابيت. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه ببطن مكة من بعد. من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا رو خداي الدستي بباوراني لأيوة بستوا نيهيش باقشتان دابين دستي ايوة شي گرتوا دجيانو نيهيش جنگ ببيت دوائي اوي ايوة زال کرد بسريان دا لنو جرگي مكة دا خدا هميشو بردوام بنايب بوي كديكن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 ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما او خلافة كارانا اوانا كابباوربونو ريقشان لقرتن بغانا كعبي پيروزو نانهشت اومرو مالاتي كالدرابونو بو قرباني بغاتت جيخوي خو اگر لبل اوپیا او افریتم مسلمانان ن نبوایا کانته اندنا سین پیشل تان دکردن لنو شاری مکه دا بونو هشتاک اوچا نکردبو بهوی او و ایبو عار باری گرانتان توج دبول یانوا به او بزانن اگر لبرو ن نبوایا مولتی او مانددا بو کشتن یان اما جبو او پروردگار او کسانی دی ویت وشایستن بخاته سوزو بزای خو یوا خو اگر مسلمان لکافرن جابونای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 و كان الله بكل شيء عليمًا سزايا وانيكا بباوربون لبر اوية دمار جيريان خستطن ناو دلو دروني خويا نوا كدمار جيري نفاميا جا خدا آرامي و آسودهي دابزان دستر پیغم بركي و سر ايمان داران اتر دل خوشن بره كوتنكو در انجام کاني خداي گورش پابندی خدا و پارسکاري کردن أوان شايستي او بهرينو مردي او ريزن ظنيابن هميشو بردوام خدا بهموشتگ زانه او آغايا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله امين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 بایستی خدا دقت ناو کعبه پیروز با. عمربا جد هنن سرتان دتاشن یا کرته دکنوا بی اوی ترسو بیمتان تن لکس هبید. جا اوین تن زانی و خدا دی زانی کج قلم سرکوت نه سرکوت نیاشین تری با بریار داونو پیتان دبخشید ک غزای خیبره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خدا أوزاته يكا پیغمبر خير روانة کردوا هاو رين لغا رين مو يو پيام راس دروزدا بو ظالب كاد بسر همو پيام برنامه چي خدا خوشی بسا بو دانو دان واش کرا كردني او راست محمد رسول الله والذين معه اشدا وعلى الكفار رحمه بينهم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 و آن شی که لحاظ متی دانو شونی کوتون تندو تیجن برای مر بی باورانو، لنوان خویان دا. دان بینید سر گرمین خدا پرستین، کرنوشو سج دبن ارد ماواتیان بدا سهنای رزامان دیو پای برزیل لای خدا، نشانهی تاجی و پاچیان لنو توانیان داد دیارو ددروشیتو ل انجامی بردنو خدا پرستیان دا. جا وان نمونو پيناسيانا لطورات دا نمونو پيناسيان لإنجيلش دا وقروشي غوايا كلا سر تاوت شكرا بكات جا شكرا كي بحيز کرد باشان استور أستور ببيتو راب وستيد لسر قدكي وان دزو پي بگات كشتيا ركان سر سام بكاتو پيان سير بيت چون واپي گئي چون آوا خوي گرد وان پيناسي بو آوايا خدا كافران داخل دل بكات جا خدای بد صلاات باليني بوان داو كباب وريان هناو كرده و, و, و چاگ كانيان انجام داول لوان كري خوش و, و پاداشي جورو بس نوريان پي ببخشيد